ابن القيم كان بيقول ان الله عز وجل إذا أعرض عن جهة أظلم فيها كل شيء وأظلم فيها كل شيء ممكن يكون الذنب اللي أنا عملته ده مشكلته الكبيرة أصلا إن ربنا أهرض عني اصلا ليه يعني ومين ده اللي يظن ان ممكن يخش رمضان ويبقى حاله كويس في رمضان وهو اصلا عنده مشاكل قديمة أصلا بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان كده كان الامام الغزالي بيقول ان اول حاجه لازم تعملها في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى انك تجدد التوبه علشان تنال هذا التوفيق عشان تنال ان ربنا يوفقك